أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما تعقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحصرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات خلق الله تعالى الخلق فجعل لكل واحد منهم شغلا وأوجب الله تعالى على جميع خلقه عبادته كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وجعل الله تعالى درجاته في هذه العبادات متفاوتة فمنهم من رفع الله تعالى له في العبادة درجته ومنهم من كان هو أدنى من ذلك قد علم كل أناس, قد علم كل أناس مشربهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح السعادة لما تكلم عن حاجات الناس ووظائفهم قال من الناس من اشتغل بجمع, اللام بجمع المال ومنهم من اشتغل بتعلم العلم وذكر بقية الوظائف ثم تكلم عن تدرج العلوم وعن تفاوتها في الفضل ومقدار حاجة الناس إليها ومما ذكر في ذلك قال إن من الناس من اشتغل بعلم الطب ومنهم من اشتغل بعلم الهندسة ومنهم من اشتغل بالعلم الشرعي ومنهم من اشتغل بعلم الفلك إلى غير ذلك ثم تكلم عن قوة حاجة الناس إلى كل علم من هذه الأنواع فقال إن حاجة الناس إلى علم الطب. لا تكون حاجة ماجسة وذلك لأن الناس منذ القديم قد عرفوا ما يضرهم من, الأماء من المآكل وما ينفعهم وقد عرفوا علاجا لبعض الأمراض التي تصيبهم فكانوا يتفضبون بها وإن لم يعرفوا طباء ولا يعني هذا أننا لا نحتاج إلى الأطباء لا نحن نحتاج إليهم ولا يزال الناس في حاجة إلى طبهم لكنهم لا يصلون إلى الدرجة التي سيذكرها بعد قليل فأنا وذكر بعض الناس أن أفضل العلوم علم الهندسة ثم قال فإن الناس قد عرفوا منذ القديم كيف يبنون بيوتهم وكيف يصنعون فيها ثم تكلم عن العلم الشرعي فقال إن حاجة الناس العلم الشرعي هي والله أعظم من حاجتهم إلى الطب وأعظم من حاجتهم من الهندسة فلا يمكن أن يصلي مصلي إلا بعالم يعلمه كيف يصلي ولا يمكن أن يتزوج رجل إلا بعالم يعلمه كيف يتزوج وكيف يعقد عقد قرانه. لا يمكن لأحد أن يطلق زوجته أو أن يعيدها إلا بتعلم العلم الشرعي. لا يصح لكبيع ولا شراء إلا بعد تعلم العلم الشرعي. وما الذي يجوز من البيع وما الذي يحرم؟ ثم قال فلا يمكن لأحد أن ينفرد أو أن يستغني عن تعلم العلم الشرعي أو أن يبقى بلد بغير عالم. وهذا واقع. فإن الناس في آخر الزمان إذا خبض الله تعالى العلماء ثم قل العلم بينهم بدأ الناس يتخبضون يمنة ويسرح حتى, حتى لا تكاد تسمع في الأرض الله الله كما سيأتي بالأحاديث أوجب الله تعالى على جميع الناس تعلم العلم وجعل شيئا من العلم واجبا على الجميع وجعل شيئا منه طرد كفاية من تعلمه أجرى لتعليمه غيره ومن لم يتعلمه لم يكن عليه في ذلك حرج أول آية العنزلها الله تعالى على الأمة وتكلم بها جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل إليه هي قوله سبحانه وتعالى اقرأ فلم يقل له صلي ولم يقل له جاهد ولم يقل تصدق ولم يقل شج أو اعتبر وإنما أمره بطلب العلم من أول آية ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالزياد من شيء إلا من العلم الشرعي كما قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما لم يقل زدني عبادة زدني مالا زدني ثقلا إنما قال رب زدني علما وكفى بالعلم شرفا أن يأمر الله تعالى أن يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من قال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل طلب العلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلمة وبالحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من فلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ثم ذكر فضل بالعلم العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الخواكب ثم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وجاء في بعض الأحادي كما عند الترمدي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدنائكم أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء ورأس الأسقية وإمام الأولياء على أدنى الصحابة في وقته بل إذا كان على على أدنى الصحابة فما بالك بمن يجيء بعدهم وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفكره في الدين قال ابن المنير من لم يفكره الله تعالى في الدين فلم يرد به خيرا واذا تأملت فيما سبقه ايضا للانبياء وجدت ان كثيرا من اشتغالهم هو بالعلم الشرعي وبطلبه وبتعليمه للناس ولا يخفى علينا الخبر الذي ذكره الله تعالى لفصة كلمه موسى عليه السلام لما قام موسى كما في الصحيحين لما قام موسى بملئ من بني إسرائيل يخطب فيهم فقام إليه رجل قال له يا نبي الله من أعلم الناس من أعلم أحد على أهل الأرض هل تعلم أحدا أعلم منك فنظر موسى فإذا هو النبي والله عز وجل قد كلمه فقال موسى عليه السلام لا لا أعلم أحدا أعلم مني على وجه الأرض فوجد الله فلامه الله تعالى إذ لم يرد العلم إليه فجعل الفاروح الله تعالى إليه أن عبدا من عباده هو أعلم منك في مجمع البحرين فقال موسى عليه السلام ربي كيف السبيل إليه فاروح الله تعالى إليه أن يأخذ معه مكتلا يجعل فيه حوتا فإذا فقده فإن, فإن ذاك العالم تم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بالتفصيل كما في صحيحين قصة موسى عليه السلام مع الخضر وذكره الله تعالى في كتابه ومن ذلك أن موسى أول ما التقى بالخضر قال له جئت لتعلمني مما علمت رشدا فقال له الخضر يا موسى أما يكفيك أن السواد بيديك وأن الوحي يأتيك قال موسى إن لعلما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه فبينما هم كذلك، فبينما هم كذلك، فإذا بطائر يأتي ثم يجعل من طاره في الماء ويأخذ شيئا من البحر ويمضي، يعني شرفة أو غمسة من طاره في الماء ومضى. فلتفت الخضر إلى موسى، ثم قال يا موسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا الطائر بمنطاره من البحر. هذا من سعة علم الله جل وعلا. وأنتم أيها الإخوة والأخوات إذا أتأملتم في زماننا وجدتم أن كثيرا من الناس الحقيقة قد أعرض عن تعلم العلم حتى بات واضحا قوله صلى الله عليه وسلم كما في إن بين يدي الساعة إلى أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل وفي نواية غير الصحيحين عند الإمام أحمد قال يرفع فيها العلم ويفشوا فيها الجهل قوله صلى الله عليه وسلم يفشوا فيها الجهل يعني ينتشر فيها الجهل كما قال في الحديث الآخر أفش السلام بينكم أي أنشروا السلام بينكم ولعل من تفدر لي إفتاء الناس لو سألت بعض من يبتي الناس من المشايخ وطلبة العلم عن أسئلة الناس خاصة في الفترة الأخيرة يعني قبل قرابة العشر سنوات والخمس عشرة سنة كنا نسمع أسئلة من الناس في أحيان كثيرة لا ترومهم أن يسألوا هذه الأسئلة أن يسأل في دقائق في الصلاة يعني أمور دقيقة في الصلاة أو في كيفية سجود السهو أو بعض الأمور الدقيقة المتعلقة بالصلاة والنكاح أو بير أو نحو ذلك قد لا تروم الناس أحيانا أن يسألوا هذه الأسئلة لكن بدأنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الأزمنة وفيما يعني طب القرابة الخمس سنوات أو الست سنوات بدأنا في الحقيقة نستمع إلى أسئلة من الناس تعجب أن يكون هذا قد درس وأن يكون قد تعلم في المدارس أو أن يكون أفضل يحضر إلى خطب الجمع ويستمع إلى الأئمة حتى بدأ تسمع أسئلة غريبة جدا تعجب من أن يسألها رجل يعيش في بلاد الإسلام خذ أمثلة على ذلك جاءني مرة الشرف أمثلني بعدما خرجت من المسجد سلم عليهم وقال يا شيخ إذا أردت ونوطلي النافلة هل يجب علينا توظى؟ درجته يمزح في البداية أو أنه لا يفهم عن النافلة قلت يعني هل هذه نكتة لأضحك قال لا أنا أسأل جد وطبعا يجب عليك أن تتوضع كيف من غير وضوء؟ قال يا شيخ النافلة هالنافلة قلت لعم النافلة هالنافلة قال يا شيخ تعرف ما هي النافلة ولا ما تعرف قلت يمكن الرجل يعني بالنافلة شيء آخر يمكن يحني بها مثلا الطوار أو نحوه وخلاف العلماء في وجوبه قلت لا والله ما أدري ما هي النافلة علمني قال النافلة يا شيخ الله هديك مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الودر هذه يسمونها العلمة نافلة سوى الله الله خير نفعل الله بعلمك هذه النافلة قال نعم قلت نعم هذه يجب لها الوضوء قال اكيد يجب الوضوء قلت نعم يجب الوضوء كيف تصلي على غير طهارة قال طيب يا شيخ هذي تبرع مني لله ليش اتوضى اسمع الى ال... طبعا سألته عن يعني اين يدرس فاذا به في السنة الثانية الجامعية يسك برأسي قلت هذا لعله جاء من البر أمس ولا قبل أمس ما يفقى كيف يحلب عنه وكيف ينزو الفحل على, على الناقة يعني لعله, لعله إنما عاش على ذلك فإذا به يدرس في المدارس ويتعلم لكنه مع ذلك غاب عنه أن يفقى مثل هذه الأمور بعد إحدى المحاضرات جاءت الأكثرة من الناس فإذا سؤال قول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يقول فضيلة الشيخ سمعنا سمعنا أن المرأة إذا وطئها زوجها أنها يجب عليها الغسل أيضا أنا هذا صحيح. ما يدري ما يعني لا يصدق. مستغرباً في واحد قال يجب عليها الغسل من الجانب. أنا هذا صحيح. وأحد الأخوة قبل فترة ليست بالبعيدة طلقت إخوته طلبت أخته ولبت غرامت السبع أو ثمان سنوات مطلقة ثم. أقبل رجل وحطها وعقد له القرآن وفي ليلة العرس. في ليلة العرس والناس مدعوون والرجل المتزوج ينتظر أن يدخل بزوجته فإذا بأحد الناس المتقبّلين يأتي إلى خيّه ويسلم عليه. قال ما شاء الله مبروك أن فلانة تزوجت إلا على فكرة. قال نعم. قال أختك سيد أم بكر. هي وما دخلك أم تنتلث أما بأ الزوج. أظنها تتدخل كثيرا بماذا يعني قال لا والله فلان تيب قال من تزوجها قبل زوجها هذا قال تزوجها رجل ولم تلبس معه لم تلبس معه إلا إلا يسير وطلقها الله يوفقنا وإياها الرجل مضلسة بلا واعي والله الحمد يعني جاء الله تعالى لها بمن يتزوجها رجل خير وصالح قال طيب زوجها الأول كم طلق طلقها قال طلقها طلقها واحدا ثم مضى إلى السبيلة وخرجت المرأة من عدتها وجاءها رجل وتزوجها الآن بعد سبع سنوات قال لا لا لا حرام حرام قال كيف حرام قال حرام عقدكم باطل قال كيف باطل قال يجب على زوجها أن يرجعها ثم يطلقها تطلقة ثانية ثم يرجعها ثم يطلقها تطلقة ثالثة فإذا طلقها الثالثة خلاص حلت لغيره من الرجال قال كذا يعني الحكم قال نعم هذا دين الله قال طيب الآن أين نجد الرجل من سبع سنوات ليس بيننا وبين طرابة هو ما الرجل إلى سبيل ولم تنجب منه أولادا لنعرف أين هو أو ما اسمه قال الرجل مضى قال لا إذا خلاص هذا العقد باطل وترى اندخل بها زوجها فالنكاحه باطل وهو على حرام أخذ هذا ينتفض قال أنت بتأكد قال هذا دين الله أنا ما بينه وبين اختك عداوة هذا الحكم الشرعي قال لا الله بالله بدأوا في تلك الليلة يبعث عن مفتي يتصل على فلان يتصل على فلان يتصل يبعث عن شيخ يمين يسار، والوقت كان متأخرا فلم ييسر لهم أحد يفتيهم تعشق الناس وبدأوا يتفرقون والزوج يفركوا أحد يديه بالأخرى ينتظر أن يدخل بزوجته والمسكينة على فرحها تنتظر أيضا في غرفتها أن يسكن عليها فارس أحلامها فبينما هم كذلك اتجاوزت تجاوزت الساعة الثانية عشر والواحدة ليلا والمسكرة تنتظر والزوج يتنفت وبدأ الناس يصافحون ويذهبون فأقبل الأخو العروس أقبل إلى هذا الزوج وقال يا فلان قال نعم بسرعة يلا أريد أن أدخل بدوجتي قال لا انتظر قال نعم قال بصراحة نحن تعجلنا والمرأة لا تزال في ذمة زوجنا الأول حتى سبحان الله لم يوفق لم يوفق بعبارة حسنة قال لا تزال في جمة زوجنا الأول ونحن تعجلنا وعقد مالك القرام الأنس مجنون تزوجني والمرأة لا تزال فسيحة في جمة رجل قالوا الله يا أخي نحن تعجلنا وفرحنا بك ولم نريد أن, أن تفوتها فغضب هذا المتزوج وخلع رداءه وقع على الأرض غضبا وبدأ يسب ويشتم ثم بث طلاقها قال إن كانت زوجتي فراها طالق طالق طالق طالق, طالق وطلقها مرار ومضى دخلوا على الـ الـ الـ أخته وإذا بها تنتظر المسكين هذا الزوج فقالوا لها قد طلقك ومضى فأسقط في يدها وقعت على الأرض ولبثت أياما في العناية مركزة في المستشفى بسبب ما أصابها من انهيار كل هذا يا جماعة لو أنه لو أن أخاها أو لو أن أحد من هؤلاء المدعوين قرأ في أحد كتب الفقه نصف فقط في احتمال طلقة الرجع والطلقة الباء لما وقعوا في هذه المشكلة. لكن الأمر العظيم عندنا يا إخوة ولا خوات. اعراف كثير من الناس اليوم عن تعلم العلم الشرعي. بعض الناس تسأله أحيانا عن سيارته. ماذا تغير لها الزيء؟ الوقود في سيارتك يمشيها كم كم كيلان؟ مثلا عن أسعار السيارات. نسأله أحيانا عن عن وظيفته. تسأله عن الطرق وتلالتها تسأله أحيانا عن الطعام وأسعاره تسأله عن البيوت تسأله عن الأراضي تسأله عن أمور من أمور الدنيا كثيرة ما أكاد أخصيها ومع ذلك تجد أنه من أعلى من الناس بها إن سئل عشيء من دنيا أجابك لكنك إن سألته عشيء من الدين لو قلت لطي ما معنى الله الصمت وضع إحدى يديه على الأخرى وبدأ يصفتهم ويقول ها ها لا أدري طي ما الذي يضرك لو قرأت فطرا في في احد كتب التفسير فطرا واعدا حول تفسير هذه السورة لو سألته اذا سهد في صراتك ماذا تفعل قال لك والله اتجب لسه, طيب لسه قبل السلام ام بعد السلام قال لك والله ما ادري طي الذي يضرك ان تقرأ خمسة اصر أو, او ستة في, في بعض كتب الفقه تتعلم مثل ذلك لذا ايها الاخوة والاخوات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجهل الذي يصيب الناس وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة حتى الصلاة والصوم والصدقة الناس ما يدرون عنها وجاء في بعض الأحاديث أن الناس يعرضون عن كتاب الله عز وجل لا يقرؤونه ولا يتعلمونه ولا يعملون به قال فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة يسرى عليه في ليلة يعني يفقد لا يفقى في ولا في الصدور منه آية وجاء في بعض الآثار أن الناس في آخر الزمان لا يعلم بعضهم إلا نائلا إله إلا الله محمد رسول الله لا يعرفها إلا أشياءهم وعجائزهم. فهذا يدل على أنه حتى مسائل الصلاة وحتى المسائل التي التي سواها تجد أن كثيرا من الناس يجهدها وأنت إذا تأملت اليوم ذهبت إلى بعض البنات. لا أقول البلاد الأعجمية الكاكرة التي يسكن فيها مسلمون لا بل بعض البلاد الإسلامية العربية والله إن بعض الناس أسأله هل تحفظ الفاتحة وهو رجل في العشرين من عمره فينظر إليك ويلتبس عليه بعض الآيات ببعض ويقول لك الحمد لله رب العالمين ورضا الليل صح؟ ويسقط خمس أو ست آيات وفضلا عن يعني إذا كان حتى الفاتحة ما يحفظها طبلاً عن غيرها من العلوم التي هي أرفع التي ينبغي له أن يكون عالماً بها كأمر صلاته أمر زكاة أمر حجة أمر صومة لذلك كان لساماً علينا أن نحرك همم الناس لطلب العلم الشرعي النبي عليه الصلاة والسلام من عصره كان يشجع الصحابة على التعلم جلت صلى الله عليه وسلم إليه يوماً أبي بن كعب فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم، فقال الله ورسوله أعلم، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آيات من كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا إذا كان يشجعهم على طلب العلم أكبر إليه أبو هريرة رضي الله عنه يوم كما في الصحيح، فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا وإنما شجعه على طلب العلم قال يا أبا هريرة قال, قال والله لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الأمر غيرك لما رأيتم الحرصك على العلم يقول أنا رأيت يا أبا هريرة تحرص على العلم فكنت متوقع أن هذا السؤال المهم لم يسأله أحد غيرك ثم قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وجلس صلى الله عليه وسلم يوم مع أصحابه كان يثير أحيانا بينهم المسائل العلمية لأجل أن يحرك أذهانهم للتعلم جلس صلى الله عليه وسلم يوم مع أصحابه فقال لهم أخبروني عن شجرة من الشجر لا يتحات ورطها ولا يفسد ثمرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث قال فذهب الناس في شجر البوادي جعل يذكرون له الشجر الذي في البوادي قال ووقع في نفسي أنها النخلة هذا الوصف ينطبق على النخلة لكن ابن عمر لا يسأل غلاما ويلفذ يمينا ويسارا ويرى صحاب الكبار استح أن يتكلم بحضرتهم فسكت ابن عمر وجعل الناس يتكلمون فلم يقول أحد منهم إنها النخلة فلما انتهوا ولم يعرفوا الجواب قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة المهم خرج عبد الله بن عمر مع أبيه فقال عبد الله بن عمر وهو غلام قال يا قد كنت وقع في نفسي أنها النخلة لكني استحييت وأن أتكلم فقال له أبوه والله لو كنت قد قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا يعني سيصيبني سعادة عظيما لما يكون ولدي قد أجابت بمثل هذه الإجابة بل كان صلى الله عليه وسلم يعنف على عدم تعلم العلم الشرعي وذهب مرة مجموعة من الصحابة في بعض الغزوات فرجعوا فكان رجل منهم قد شج شجة في رأسه شج منكرا وكان قد لف عليها شرقة وجاء رجعا إلى المدينة نام هذا الرجل ليلة من الليالي في أساء الطريق فأصابته جنابه لما أصابته جنابة السيطة بالصباح يلتفت إلى الجنوب يلزمه الغسل قال لأصحابه إني قد أصابتني جنابة وإني قد شج رأسي فما ترون هل تجدون لي رخصة أن أتيمم نظر بعضهم إلى بعض قالوا لا والله ما نجد لك رخصة أفتوه بغير علم طيب إذا ما تعلم قل لا أعلم لا تبتل تقول لا يجب عليك أن تغتزل قالوا ما نجد لك رخصة يجب عليك أن تغتسل دام أنك يعني جربة يجب عليك الغسل يا جماعة طيب أنا مصاب وأنا قد أموت قالوا المهمة ذا الحكم الشرعي يجب عليك أن تغتسل فاغتسل الرجل فدخل الماء إلى شيء من جروح فمات فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه قتلهم الله قتلو قتلهم الله قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا وفي رؤية ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال يقول ماذا منهم يعرف ليش تتكلم بغير علم لماذا تتكلم بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال وأنسي إذا تأملت اليوم في الناس وجدت أن العلم الشرعي أو أن مسائل الأحكام الشرعية يجرؤ عليها الناس أكثر مما يجرؤون على غيرها من مسائل العلم لو تكلم أحد مثلا في مجلس عن الطب أو عن بعض فوائد الأدوية وهو ليس بطبيب لأنكر لا الناس عليه أو لو سأل سائل عن شيء يتعلق بالطب أو الهندسة أو قل غير ذلك من أنواع العلم وتكلم شخص بغير علم لأنكر لا الناس عليه لكنك إذا سألت إذا تكلمت أحيانا في بعض مسائل الدين تجد أن كثير من الناس يتبادر يجيب عليها وأحيانا يفتي بها أو يفتي نفسه أحيانا بها دون الرجوع إلى العلماء وذلك أنهم جعلوا, جعلوا من أنفسهم علماء أو جعلوا من أنفسهم طلبة علم وهم أبعد الناس عن ذلك أذكر في يوم من الأيام قبل سلوات على حياة الشيخ بنباز رحمه الله أن شخصا جلست معه ثم أخذت أتصل بالهاتف فلم, فلم يجب الشيخ أو لم أجده فقالي تتصل على من رجل عامي هذا الرجل يعني أظنه حتى لم يدرس الله إلى الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي وين التجاره والمقاولات قال تتصل على من قلت أتصل على الشيخ من بارد عندي مسألة ثلثة تعالية قال مسألة الدين قلت نعم قال وش ما هي المسألة قلت مسألة في الصلاة قال بن بارد موجود أي والله جماعة يقول ابن باز لو موجود وذلك أن الناس أصلا يعني لا يصدقون في الحقيقة عظمة العلم الشرعي والحذر منه ولا تروم أحيانا أن يصل المرء إلى درجة من الجهل أن لا يصبح أيضا يقدر العالم حقه أو أن لا أن أحيانا لا يعد اشتغال العالم بالعلم أن يعده منقبة عظيمة حدثني بعض زملائنا أما كانوا يحضرون معنا عند سمعة الشيخ رحمه الله عند الشيخ بن باز أن رجلا عربيا أقبل يوم من الأيام عنده مسألة فكأنه ذهب إلى منزل الشيخ فكان زحاما أو أن بعض يعني من في البيت رده ثم ذهب صلى مع الشيخ الظهر أو العصر في المسجد الذي بجانب بيته فلم يتيس فراني سأل الشيخ للزحام فالراجل مشغل باله فقال له قائلا قال إذا أردت الشيخ اذهب و صلي معهم الفجر في الجامع الكبير وسأل في المسألة التي تريد. مر هذا الرجل وصلى مع الشيخ في الجامع وأول ما انتهى الشيخ بدأ يسبح ويغلل. الشيخ يقول هذا كان الصلاة. قفز هذا عند الشيخ قال يا شيخ استوانيك. فقال له واحد من الطلاب انتظر انتظر إلى ان ينتهي الشيخ من الدكان. انتظر انتظر والشيخ انتهى من الدكان. انتهى الشيخ من الدكان قام على الكرسي ودار الشيخ رحمه الله في بعض الأحيان. عنده ألم في رخبته فكانوا يضعون له يعني متكأا مرتفعا قليلا مركة يضعونه لقدميه فكان يعني يبتكى بظهره على الكرسي ويرفع قدميه على هذا المتكأ أقبل هذا الرجل يا شيخ الله يحسن إليك قال انتظر انتظر إلى أن يبدأ يقرؤون عليه جمت الرجل وبدأ بعض الطلاب قرأ في التفسير أو في صحيح البخاري لما انتهوا أراد يقوم مئة ألفة واحد ثاني وقال انتظر حتى ينتهي فلان. فالرجل انتظر عشر دقائق ربع ساعة ومسف ساعة والرجل عنده غنم بيسلفها للسوق وبيشتغلوا والغنم في السيارة وبيروح السوق عليه والناس بيشترون وبيحرج ما هو قادر ينتظر فكل ما قفت جلسه واحد من الطلاب والشيخ رحمه الله كفيف ما يرى ولا يدرع عنه كل ما أراد فالرجل غضب غضباً شديدا، وقام وصرخ خباعنا سلطة قال يا شيخ أنت بتفتيني ولا أروح هننا ناساً عندنا أشغال وندور العيشة ما هو بديك أنت وطلابك في المسجد ما عندكم شغل <تصفيق> شو بان عبارة يقول أنت لا قال أنت وها المطاوعة أنت هالمطاوعة في المسجد ما عندكم شغل أما احنا لا احنا عندنا شغل أنا عندي غرام بديع وبشتري وبأفعل وأفعل فانظر هنا يعني نظر طبعا الشيخ ضحك وقال من هذا اللي يسأل وش عنده هذا قال الشيخ عنده سؤال ضحك وقال ما هو السؤال على سؤالي ومضى المقصود من هذا أن الناس حتى إذا رأك تصلك أموالا أحيانا في الكتب في بعض الأحيان أو أحيانا إذا رأك ذاهبا قلت نعيم قال والله أنا ذاهب إلى طلب العلم إذا أرسل أن ترجع رجعت قلت أنا راجع من الدرس الفلاني في كثير من الأحيان بعض الناس لا يقدر مثل هذه الأمور حق قدرها ولا يعطيها منزلتها وهذا يذكروني بما ذكره التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة لما تكلم عن عبد الملك بن قريب العصمعي ذكر شيئا من حاله في, في, في أول طلبه للعلم وشدة فقره وحاجته وكان عبد الملك يسكن في بعض محال البصرة وكان على فقر شديد وكان لا يكاد لم يجد مالا يشتري به كتبا أو أن يذهب به إلى بعض أو أن يأكل به طعاما أو يشتري به لباسا فكان يسكن في محلة قديمة وكان بجانب البيت الذي قد اكتراه يسكن فيه دكان لبقال يعني يكتسب من نبيع البقول والمواد الغذائية فكان هذا البقال إذا رأى الأصنعية خارجا في الصباح قال له إلى عبد الملك يقول أنا ذاهب إلى فلان المحدد فإذا رآه راجعاً الظهر قال من أين جئت؟ قال من عند فلان المفسر فإذا رآه العصر خارجاً قال من أين؟ قال فلان فإذا عاد في المساء بالليل قال من أين؟ قال من عند فلان المؤرخ وإذا أصلح قال نفس الإجابات فأمسك هؤلاء الرجل يوماً البقال وقال له يعد الملك قال نعم قال إنك غلام صغير فلا تثني عمر كما سله هؤلاء لا ضيع وقتك مع مفسرين ومحدثين ومؤرخين وفقهاء انت لا تضيع عمرك ولا ضيع وقتك مع أمثال هؤلاء تعلم صنعا تتكسب بها تترك طلب العلم تعلم حدادة أو نجارة أو, أو خياطة أو غيرها حتى تأكل حتى تتكسب بها سكت الأصمعي نصيحة من الرجل ثم قال الرجل يا قال نعم قال والله لو جمعت كتبك كلها كتب التي عندك التي اشتريتها بنفيذ المال لو جمعتها كلها واعطيتني إياها على أن أعطيك حزمة بقل ما أعطيتك حزمة بقل يعني حزمة بقدونس ولا نعناع ولا جلجير يقول أنه تعطيني كتبك وتقول عطني فحزمة بقدونس ما أعطيتك ماذا تسوى عندي شيئا ثم قال طيب أنا عندي لك حل يا أسمعي قال ما هو قال عندي دن كبير عندي برميل نملأه أن ونأخذ كتبك ونضعها عليه ثم نبدأ ننتظر من الذي يخرج لنا انظر الاستهزاء. يقول ايش اللون اللي يطلع ازرق ولا احمر ولا اخبر نشوف اللون اللي يطلع يقول اصمعي ثم ضحك ومضى عني فاهانني اي ما عندي جواب فطرت اخرج قبل الفجر حتى ما يكون فتح الثانه ولا يسمعني مثل الكلام واعود بعد انتصاف الليل حتى لا يسمعني هالكلام قال فين شغاله بطلب العلم حتى ساء حالي وبدأت أبيع بعض قيامي وأبيع بعض كتبي من شدة الفقر في يوم من الأيام بينما أنا راجع إلى بيتي فإلى برجل يصيح في المحلة في الحارة يقول من يدل على الأصمعي من يدل على الأصمعي قال فأشار الناس إليه فأقبل إليه قال أنت الأصمعي قلت نعم قال أنا رسول من عندي أمير البطرة محمد بن سليمان الهاشمي يريدك في حاجة لكن ما يصح أن تدخل عليه وأنت بهذا الحال لكن اغير ملابسك وقص شعرك قلت والله لا اجد ملابسا ولا اجد ايضا ثمن الحجام الذي يقص شعري ما عندي شيء انا فقير قال انظر قالت الدارسه ذهب الى الامير ثم رجع الي واذا معه 1000 دينار اسمع يتمنى لو نصف دينار فاذا بي ياتي له 1000 دينار قال خذ هذه الدنانير يقول لك الامير اغتسل والبس الثياب الحسنه واشتر قيبا وبخورا و ثم تعال إليه يقول فذهبت وأطلحت من حالي ثم أقبلت إلى الأمير ودخلت عليه قال أنت عبد الملك الأصمعي قلت نعم قال إن الخليفة من بغداد أرسل إلي يريد من عندنا يعني حالما أو مؤثبا لولده الأمين فهل تستطيع ذلك لولده يارون فهل تستطيع ذلك قلت نعم أنا أستطيع ذلك لكن كيف أعمل؟ يعني أذهب بنفسي أم ترسلوني؟ قال لا بل أرسل معك من يحفظك حتى تصل إلى هناك يقول أنا سألت عن طلبة العلم فأثنو عليك واريدك أن تذهب مؤذبا ولد الخليفة مظل أصمعي إن بغداد دخل على الخليفة وأظنه الخليفة أبو جعفر المنصور فقال له أنت عبد الملك بن طريب قال نعم قال إن ولد الرجل وحبة طلبه وثمرت قؤادت وإني أريدك أن تصبح مؤذبا لولدي لابن الخليفة الذي سيصبح خليفة من بعده يقول أصمعي فوضعوني في بيت مع ابن الخليفة وجعلته أعلمها الحساب وأعلمها الفقه وأعلمها القرآن وأحفظه الأدب وأعلمها تاريخ الناس حتى مضت لي على ذلك سنوات وكان الناس إذا أرادوا شيئا من الخليفة ولم يستطيع الوصول إليه توفقوا بي فأخذوا عليهم أجرة يعني واحد لكل خدها المعروض وصل للخليفة فأقول طيب وإذا خليت يكتب لأمانع كم تعطيني يقول أعطيك كذا فأجعل الخليفة يكتب لما يريد ويعطيني يقول فكان يحصل لي أموال ورسك من الخليفة ومن غيره وأنا كلما حصل لي شيء أرسلت به إلى البطرة قال فاشتريت به منزلا ثم زاد المال عندي فاشتريت به ضياعا يعني اشترى به البساتين ثم زاد المال فاشتريت به قصورا يقول فلما مرض السنوات قال لي الخليفة يا عبد الملك قلت نعم قال إني أريد من ولدي أن يخطب الجمعة هل يستطيع ذلك قلت نعم يستطيع ذلك قال حفظه خطبة قال فحفظته عشر خطب شدة الحمام حفظ عشر خطب يقول ثم رفل ابن الخليفة المنبر فخطب الناس فأعجب الناس به فلما انتهت الصلاة أخذه النثار من كل جالب بدأ الناس ينقون عليه الأموال من إعجابهم به انا أنا مثل ذلك ثم دخلت على الخليفة فقال لي عبد الملك جزاك الله خيرا أنت قد أحسنت في الولد وعلمته وفقعت وقد كانت الآن حاجتنا منك يعني أنت رب الولد نانط العمر إلى 16 إلى 17 سنة الآن خلاص ما تربيه أنت الآن يجلس معي في مجلس الخلافة يسمع إلى ويقابلهم ويتعرف عليهم فرآن تريد تجلس في بغداد حياك الله تريد أن تخرج إلى بلدك فالأمر إليك قلت نعم قلت نخرج إلى بلديه فقال طيب يا عبد الملك تمنى علي اطلب أمنية قلت جزاك الله خير والله ما تركت لي امنية خلاص كل شيء عطيني قال أقسمت عليك أن تتمنى علي قلت والله ما تركت لي شيئا قال إذا لك من الجواري كذا وكذا ولك من الغلمان كذا وكذا ولك من الاموال كذا وكذا وأنا قلت جزاك الله خيرا خلاص أن أنا عندي اموال كثيرة ثم قال أقسمت عليك أن تعطيني امنية من امنياتك قلت إن كنت لابد المصرا عليك عندي أمنية قال ما هي هذه الأمنية سبحان الله عن الإنسان مجبول على شيئين ما أغلى عني مالية خلق عني سلطاني مجبول على حب المال وحب السلطان عبد الملك الأطرعي فالحفظ له المال أراد السلطان قال يا أيها الخليفة أريد أن ترسل إلى أمير البصرة أن إذا سمع بمقدني إليها أن يخرج في البر في الطريق يستقبلني هو وحاشيته فإذا دخلت أن يأمر الناس أن يأتي لي ثلاثة أيام يسلمون عليه في قصري لأن يؤونني بالمجيء سالما قال الخليفة هذا يعني ما يعوق معنا أخذ ورقه وكتبت إلى أمير البصرة أخرج فالطريق عمل استقبال رسمي لعبد الملك بن قريب الأصمعي أقبل عبد الملك الأصمعي فلما أقبل إلى جوانب البصرة فإذا بالحاشية والأمير يستقبله والوزراء والوجهاء يستقبلونه وسط الطريق هذا يصافح وهذا يقبل رأسه وهذا يديه هدية لأن الأنفار لهم إلى الخليفة ثم دخل إلى قصره وجعل الناس كل يوم يأتون إليه يسلمونه يسلمون عليه ويهنئونه بالوصول أقبل إليه في اليوم الأول وجهاء الناس اليوم الثاني الذين أقل منهم يقول بينما أنتظر في اليوم الثالث والناس يسلمون عليه فإذا يعني سقط الناس و الفقراء ونحوهم يأتون يسلمون يقول فبينما أنا أنظر فإذا من بينهم في الصف رجل قد لبس خطا من غير موق يعني مثل الجسمة من غير شراب يقول وعليه ثياب الرديء وجه الرديء يقول فأخذت أتأمل من بعيد كأني أراه كأني أعرف هذا من قبل يقول فلما وصل إلي طبعا كل الناس اللي يسلمون على الأصنعي ما يقولون لا يا عبد الملك حاف لا يقول لي يا صاحب الخليفة يا مؤدب الأمير يا ما يقول يا عبد الملك هذا ما يقول لا إلا الخليفة مثلا إنما ما بينه بين الكلبة يقول فأخذ إلي فأخذ ينظر إلي ثم قال ايه يا عبد الملك قال فلما قال لي عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة لي هذا يمون علي عبد الملك إش ما يقول يا صاحب يا صاحب الخليفة يا مؤدب الأمير قال إيه يا عبد الملك عرفتني قلت كأنني أعرفك أنا صاحب البقال قال بلى والله أنا صاحبك البقال قلت له هل تذكر نصيحتك لي قال أي نصيحة قلت لما قلت إن عندك دن تريدني أن أضع فيه كتبي وننظر ماذا ترى قد عملت بنصيحتك أخذت كتبي وجمعتها في صدري وصدقت عليها الحرص فخرج ما ترى من حالي عز الدنيا وينحسن الدأنية وقبر الله عمل وصار عز الآخر عليها يجمع الحسين قلت قد, قد يعني ظهر ما ترى من حالي لما طبقت مصيحتك فقال والله قد آثرك الله عليه. طيب وظفني عندك دبر لي وظيفة قال فجعلته حارسا على بعض فتاتيني بس كان يقول له لو تعطيني كتبك بحزم الجرجر ما عدت الآن يقول جئت حارسا على بعض ضياعي أو قال بسأفني فالمقصود أن ال أن لا يعرفون أحيانا فضل هذا العلم لذلك لا يقبلون إليه وذكروا أن خالد الرصفوان الأمير كان جالسا في مجلسه وكان يقرب إليه العلماء والأدباء فقال له قائل يوما وكانت مجالس مليئة بالحكمة والعلم قال له رجل عنده يوما يا أيها الأمير قال نعم قال أنتم إذا تكلمتم في النساء وأخبار النساء ضحكت وفهمت يعني إذا تكلمتم عن يعني ما يتعلق بأمور النساء ونحوه فاذا تكلمتم في العلم والأدب وقع علي النوم وغلب النوم فلماذا فلتفت إليه خالد بن قال تدري لماذا قال نعم لماذا؟ قالني أنك حمار في مسلخ إنسان. قلني لك أصلاً عقلك عقل حمار، لكنك بشكل الإنسان. وذلك كيف يعرض الإنسان لما يذكر شهوة فرجة؟ يبدأ يعني يفرفش وينتبد يمينا ويسارا ويستأنف وإذا ذكر العلم الشرعي وما يتعلق بالعقل والقلب وإصلاحه وإصلاح أمراقيته، بدأ يلربه النوم إلا أنه لا يبقى إلا ما يتعلق بشهوته ب شهوته المحرة. أيون يخون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عرفوا عظمة هذا العلم فكان له من الحرص على طلبه وتعليمه الشيء الكثير فالصحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان بالمدينة فسمع أن حديثا عند عبد الله بن أونيس رضي الله تعالى عنه فطلبه قال أين عبد الله بن أونيس نسأله عن هذا الحديث قال له عبد الله بن أونيس في الشام فاشترى راحلة وامتطاه ثم مضى من وقته حتى وصل إلى الشام أقبل يسأل عن عبد الله بن أونيس حتى دل على بيته. أول ما أقبل إلى بيت عبد الله بن أونيس فرق عليه الباب ففتح جاريته قال أين عبد الله بن أونيس؟ قالت هو في الباب. هو في الدار قال قولي له عت جابر بن عبد الله في الباب. فخرج عبد الله بن أونيس وعسنهه. وقال دخل صاحبه وكلهم صحابه من زمان مراء. وقدم مكان بعيد جاء من المدينة. قال ادخل إليه. قال لا. إنما هو حديث سمعت أنك تحدث بني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت أسألك عنه قال وما الحديث فيسأل قال حديث بذكر الآخرة قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب إلى آخر الحديث فلما انتهى من حديثه قام عبد الله قام جابر بن عبد الله إلى جافتته وفك عقانها ثم ركبها وعاد إلى المدينة. إذا سافر كل هذا السفر ليجلن هذا الحديث أن يتعلمه. إذا أيها الأخوة كانوا عندهم أصلا من الحرص على العلم كما نحرص نحن في كثير من الأحيان على المال أو على الجاه أو على المصل. وكانوا يعدون الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بالعبادة. نعم طلب العلم أصلا من الاشتغال بالعبادة. ولو سألك سائل يوما قال لك أيهما أفضل أن أحضر محاضرة في مسجد أتعلم فيها العلم أو أن أحضر درس علم أو أن أجلس أختم القرآن أو أن أصليها الضحى أو أن أتعبد بصناة بين العشاءين نقول له إن حضورك في طلب العلم هو أحب إلى الله تعالى وأفضل وأجل من أن تشتغن بغيره من العبادات عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان أيضا له من الحرف على طلب العلم الشيء العظيم وعقو الله بالعباس يبين لنا منهجا في طلب العلم ذلك أن بعض الناس اليوم لو تقول يا فلان لماذا لا تحضر دروسا علمية لماذا لا تقرأ تستفيد لماذا لا تحفظ القرآن لما لا تشارك في حفظ المتون في حفظي أنا حديث الصحيحة يقولك طيبوا بعدين, بعدين تتعلم العلم طيب بعدين بعدين إن شاء الله تصبح عالما يقولك أنا أصبح عالما يا عخي من أنا حتى أصبح عالما الناس فلان وفلان فلان هذا قد حافظ الصائحين والكتب الستة وفلان هذا عنده دروس وفلان وين تريد أن نصبح عالمًا وفي الناس فلان وفلان وفلان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى إنه هذا الكلام أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس وهو يحكي قصته يقول لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كنت غلاما دون الحلم يعني عمره ثلا ثلا عشرة سنة أربعة عشرة سنة فاته أن يطلب العلم أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى بدر يخرج إلى أحد أه أه في الخندق يخرج صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة إلى تبوك ويحدث أصحابه أحاديث ويعلمهم مشيع بخلال هذه ال ال هذا الزهاب والمجيء وعبد الله بس ما كان يسمعه نعمة لماذا لماذا لأنه كان ما يخرج معهم أصلا فيقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قل في نفسي فأتني نطلب العلم منه. لماذا أطلب العلم مما تبقى من الصحابة يقول أقبلت إلى واحد من الغلمان من الأنصار إلى صاحب اللي من الأنصار قلت لي يا طلال قال نعم قلت قد فاتنا نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم فتعال نطلب العلم الذي عند الصحابة نتعلمه فقال له ذلك الغلام عجب لك يا ابن عباس تريد أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكار وعمار وعثمان وعلي تريد تصبح عالما اذهب تعلم خلعة تعلم, تعلم خياطه ولا لنجارة ولا يقول فأعرض عني وانصرفت أنا لطلب العلم يقول ابن عباس فكنت آتي أسمع أن رجلا من الصحاب عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل لأسأله عن الحديث يقول فإذا أقبلت ليه وطرقت عليه الباب إلى لي هو ناعم فأكره أن أذهب وأرجع ليه مثلا فلا أجده فيفوتني الحديث وأكره أن أقول أيضا من النوم فيخرج ليه وهو غضبان ولا يجيبني أو يجيبني باختصار ويعني من غير أن شراحي فدر يقول فكنت أجلس على عتبة الباب يجلس على عتبة الباب ينتظره أن يستيقظ من النوم ويخرج الصلاح يقول فبينما أنا متك عند عتبة الباب يغلبني النوم ويتكى برأسي على الجدار يقول فتأتي الريح وتشف على وجهي من التراب وأنا على هذا الحال فأنا فلا يوقضني إلا هو إذا فتح الباب ليخرج للصلاة يراني على مثل هذا الحال فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت يقضتني فأقول لا والله ما أنقضت من نومك يقول طيب ماذا تريد اقول اريد ان أسأل عن مسائل قال فيجيبني باكثر مما ما اطلب ولا زال هذا الحرص به حتى وصل الى مرتبة عظيمة خذ نتالين ذكرهما اصحابه يقول عنه بعض اصحابه رأيت ابن عباس منظرا في الحج والله لو رآه لو اليهود والنصارى والبربر لا جميعا فإن له عجبا ماذا رأيت قال رئيس بن عباس رفع على مرتفع في ميناء الناس في ميناء ورفع عباس على مرتفع ليخطبهم قال فأخذ يقرأ سورة بطرة ويفسرها فأقسم بالله لقد فسرها تفسيرا ما أفقط منها آية لو سمع هذا التفسير اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا من قوة فصاحة ولا تعجب الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت نزلت في مكة في المدينة في تبوك أين نزلت ولا أين نزلت ولا أنزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت إذا نزل مثلا إذا يقول لصاحبه ثم في الله إذا أعلم من من من هذا الصاحب الذي ذكره الذي أنها عبدا إذا صلأ. أعلم من من يعني, من يعني بهذه الآية في من نزلت وأعلم لمن نزلت يعني أدري أيضا ما هو سبب نزولها عبت وتولى ما هو سبب نزولها إلى غيره ثم قال والله لو أعلم أحدا مني أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل لضربت أسبادها إليه لو أعلم يأتي في بالي واحد أعلم مني بالقرآن هو تفسيره لضربت أسبادها إليه ذكر عنه أبو صالح بعض أصحابه قال أقبلت مرة إلى بيت بن عباس فلما كنت وأصل إلى بيت سعيد الطرق إلى بيته مسددة متى أستطيع أن أتصل مليئة بالناس قربت خلص من بينهم حتى دخلت إليه فلما دخلت إليه قلت له يا ابن عباس قال نعم قلت يا ابن عباس من هؤلاء الناس المتجمعين عند عند بيتك قال هؤلاء طلاب العلم جاءوا من مصر وجاءوا من الشام وجاءوا من اليمن طلاب العلم جاءوا في المدينة عند كل واحد منهم مساء يطلب العلم قلت أتق الله تدحرقتهم الشمس هؤلاء واقفون في الشمس أخرج إليهم قال نعم إني فاعل يا غلام قال, قال أعطني وضوءا فقرم إليه وضوءا ماء ثم توضى ثم قام ابن عباس وجلت في فناء منزله طيب كيف الآن بدخل هؤلاء كلهم وقد فدوا السكك قال يا غلام أخرج إليهم ثم قال من أراد عن القرآن ومعاني الآيات وتفسيرها النزول فليدخل يعني الآن كلية القرآن الكريم قسم القرآن يدخلون قال فصاحبهم الغلام فدخل الناس حتى ملأوا عليه البيت وسألوا هذا يسأل في آية في سورة المائدة وهذا في سورة الفلق وهذا في الخلاف في تفسير آية وهذا في الخلاف في فيما أنزلت قال والله ما في مسألة قال لا أعلم ثم قال إخوانكم إخوانكم يعني يكفي اخرجوا إخوانكم بسد الشارع قال فخرجوا ثم قال يا غلام قل لهم من أراد يسأل عن الحديث وعن رواة وعن معالي فليدخل قال فخرج الغلام ثم دخلت في آم قال فجعلوا يسألون والله ما في حديث قال لا أعلم ثم خرج ثم خرج الغلام قال من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل قال فدخل في آم حتى ملعوا البيت ثم سألوا كل واحد يسأل عن مسألة هذا يسأل في الصلاة وهذا في الحج وهذا في الزكاة وهذا في الصلاة وهذا في النكاح وهذا في الإيجار وهذا في المساقى وهذا في المزارعة كل واحد يسأل مسألا مسألة العلم قال ثم خرج قال إخوانكم إخوانكم ثم خرج قال من أراد أن يسأل حلل لغة ومجالها ثم خرج قال من أراد أن يسأل حلل والغزوات يقول والله ما في مسألة ألا أعدم فوالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مصخرة لها أبدا الظهر لحق لها ذلك الآن بعض الناس يفتخر يكون عائلتنا منها واحد وزير مثلا أو الطبيب الثلالي المشهور تراهي قربلي ألا ابن عمي ولا ابن خالي أليس كذلك يقول لو أن قريش كلها فجعلت مجلسه وهذا هذه الشامعة الكاملة لو جعلت مجلسه وهذا مصخرة لحق لها ذلك أبدا الظهر بقي أن تعرف كم عمرو بن عباس في هذا المجلس كم تتوقع وصل إلى ستين سنة تبعين سنة عمره لما جلس هذا المجلس لم يتجاوز الخمسة وثنتين سنة لحك الرجل طلب العلم حقا وهذا والله هو العز دفقت للمجد والساعين قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأسرة وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفر ومن صبر لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لأن تبلغ المشد حتى تلعق الصبراء ذكروا أن عطاء بن أبي رباح قالوا كان أشل أشل يعني عند الشل النصفي إما الجزء الأيمن أو الأيسر فكان أعرج كان أعرج قالوا وكان فقيرا وكان معدما وكان مملوكا لبعض الناس يعني عبد مملوك عند هذا السيد هذا السيد هذا ما يدري ماذا يشغله يعني يشغل حمال بالسوق ما يصلح ما هو أشل ما يقدر يشيل ويحمل ويضع الأشياء ويأخذ أجرة إذا رات يشغل البناء ما استطاع يحمل الأططوب واللبن لأجل البناء إنه وضعت في دكان أردت الشكلة يعني لا يطرع هذا الدكان كان يعني مظهره وشكله وخلقته لا تم عين على مثل ذلك فقال له سيده أنت حر لوجه الله أذهب أنت حر لما أعتق ضاق صدره وحزن عمرك رأيت واحد يعتق ويحزن نعم لأنه كان في السابق مملوكا عند هذا السيد فكان يطعمه ويسفيه ويلبسه ويسكنه يجب عليه لكن الان مسكن تورط ما في احد الان ينفق عليه فمضى الى امه قال يا امي انا مللت من الحياة قالت لما قال قد اعتقت والان ما في احد ينفق علي ويقوم على حالي قالت يا ولدي تريد عز الدارين قال نعم قالت يا ولدي اصلوب العلم والله والله إن إن ينحني عندك الملوك. كان إذا طلب العلم صار نعم أنصرف إلى طلب العلم. وجعل يتتبع مجالس العلم حتى بلغ مرتبة عظيمة. خذ موقف من هذه يدلك على هذه المرتبة. المهدي الخليفة المهدي في وقت خلافة كان في الحج ومعه أولاده وزرعه. بدأ أطلع مسألة المسألة الحج. سأل العلماء اللي عندك. كل واحد قال هل والله ما اعلم هل هذا الرمي صحيح او ما هو صحيح والله ما اعلم قال طيب اذهبوا واسألوا لي ذهبوا واسألوا لي مين يتار قال والله ما... ما قال طيب احذروا لي واحد من العلماء شفتيني قالوا اعلم واحد موجود الان في الحاجة عطاء ابن ابي رباح قال طيب نادو اسألة متألتي مضوا الناس ليه قال عطاء الناس مجتمعين عندك أو يسأل في الذبح هذه وهذا يسأل في البذيب ببيت مختلف وهذه ما وقف في عرب وهذه في الأحرام وقعرية أقبل الجلاس الخليفة وزاحم الناس قال يا عفاه يا أيها العالم قال نعم قال الخليفة يريدك قال ماذا يريد مني قالوا عنده مسألة في العلم قال قولوا له العلم يؤتى ولا يأتي هو صاحب الحاجة يأتيني ويسألني ما هو أنا الذي آتيه؟ طبعا الخليفة ما يقدر يأخذه بالغص، لو أخذه بالغص وجاء عندك أطيب ما أعلم، ما أعلم تبرو أحد استيكري، فلا بد أن يسأسه، أقبل الخليفة قال والله الرجل يقول عني أؤثى ولا يأتيه، قال خير إن شاء الله. قام وقام معه ولدا الأمين والمأمون. لما أقبل طبعا الناس عند الخليفة، لما أقبل الخليفة والناس صفو الخليفة. فجعل الحاشية أبعد, أبعد أبعد أبعد حتى دفع الناس يمنى ويسرى حطاء كان يذكر شكل معين أمامه يسأل ماذا ترى له الشكل يمين أو يسار ملقى والخليفة أمامه قال للخليفة ماذا تريد يا أيها الخليفة قال عندي مسألة قال طيب في الصف قال عندي مسألة قال انسك الصف نحن حجاج فجعل الخليفة آخر الصف وجعل طبعا الناس كل واحد اختصر في مسألة ما هو الخليفة وراه حتى وصل الدور الى الخليفة وسأله المسألة فأجابه ثم مضى الخليفة يمشي والتفت الى ولديه الامين والمأمون وقال لهما يا بني اطلباء العلم فوالله ما رأيت نفسي في موطن انا اذل واحقر مني بين يديك هذا كل كله الان أنا, انا الخليفة لكن عنده شيء ما أستطيع أن أدفع مالي فمر انظر إلى العز كيف رفعه الله تعالى لما رأى الله جل وعلا منه الصدقة والصبر كيف رفع الله تعالى شأنه لذلك لا تعجب لما ترى السلف رحمه الله تعالى يسلكون جميع السبل فيرحلون في سبيل طلب العلم يعقشون يجوعون يفارقون أولادهم يفارقون أهلهم في سبيل طلب العلم حتى كان بعضهم يحتال يحتان في سبيل أن يتعلم العلم الشرعي. الأعمش رحمه الله ذكر عنه الخطيب غيره قال كان الأعمش يضيق أحيانا بطلابه بعدما كبر وأصابق العمى إما الأعمش وإما الشعب الشك مني فلما كبر وأصابق العمى كان يضيق أحيانا بطلابه يكثر عليه الأسئلة وكذا ويضيق ويحرج يقول الله ما أجيب ولا سؤال ويدهب إلى بيته فكان واحد من الطلاب جاء من مكان بعيد يريد أن يسأل عن أحاديث، يعني أعطني الأحاديث التي جاء البخاري في باب كذا وكذا. هذا الأعمش عالم حافظ. أقبل هذا الطالب إذا الأعمش ذاك اليوم صلى في المسجد وأنا عنده طلاب. قال والله الحمد لله اليوم ما في زحمة. أقبل لي يا شيخ عندي مساعف. قال أنا حرف اليوم ما أجاوب أحد. طلاب عني. قال أنا جئت من مكان بعيد طيب. قال اليوم ما في إجابة على أسئلة. ثلاث أيام ما في إجابة على أسئلة. يا شيخ قال المهماض يجابه طالب مسكين ضاق صدره طيب أنا جيت المكان بعيد وهو كلها كم حديد يريد أثر عنها المهم قام الأعمش يريد واحد يدلنا على بيته قال يا شيخ وصل كبيتك أمسك بيا للشيخ والأعمش يمشي معه وخرج به إلى الصحراء لما الأعمش طالت المسألة ما وصل البيت قال له والله يا شيخ بس يعني الطريق اللي بنروح معاه في حفريات الآن شركة التوصيلات شغاله الآن زحمة شديدة والدائري في تفتيش وزحمة خلنا باخذ بالطريق ثاني المهم مضى به حتى توسط في البر نعمش شعرنا في مكان غريب قال أين أنا قادمت الآن في البر ما تحت كل تعالب وما وت... تحت كل تعابين وعقالب وما معك أحد يرى إلا أنا والله نتجاوبني على مسائلي اللي أريدها ولا والله لا أتركك في هذا البر تموت الآن لحالك ولا ولا عندك أحد. قال ما تتقل لا ما تخاف الله أنا اللي ما تتكلم ما تخاف الله. أنا شايك الآن من بلاد بعيدة وكلها جمس أنا ما تجاوبني. قال لا والله ما أجاوب. طالعا موت في مكانك. يا ابن الناس كيف قال علمهم والله إن تحدثت لأحد حديث. أكتبها الآن ولا والله لا أتركك في مكانك. قال حورا الله قوت بالله. أكتب. جعل يكتب حدث لا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا هو يكتب يا الواحد ويا استعبى اللوح الأول واللوح الثاني مئة حديث ما يطلعها يا الله يعني يجدون من عشرة حديث كل يوم أو عشرين حديثا حتى سمعتها المئة حديث كلها لما سمعها المئة حديث وأقبل الأعمش قال خلاص هذه المئة حديث قال نعم أمسك الواحد في فئة ثالث والشيخ يمينه وأقبل داخلا به إلى البلد أول ما دخلوا إلى البلد أقبل الطالب هذا فرأى واحد من زملائه ممن يخطرون معه أو جاءوا معه أعطاه الألواح خذ هذه الألواح معك خباها عندك ثم بيمشي مع الأعمش أول ما توسطوا البلد أخذ الأعمش يطيح أيها الناس سارق سارق خذوا الألواح خذوا الألواح مجهور طلع العم من قال خذوا الألواح منه خذوا الألواح من قال ايش يا قال ما ألواح قال ايها ألواحك قال قد مضى الله بها إلى مأمن الروح الحمد لله دبرتها انجهر قال ايها نسمع قال نعم قال كل الحديث اللي حدثتك بها تراها ضعيفة قال أنت والله قال هذا الطالب الأعمش قال أنت والله أعظم وأخوف وأورع من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت والله إنها حديث صحيح لكنك غلبتني أنا والصمير يا بيدي فالمقصود أنهم كانوا يحرصون لحقيقة لذلك لا تعجب أن, أن, أن تبقى مؤلفاتهم إلى يومنا هذا الآن نحن أحيانا نؤلف بعض الكتب ويصبح الكتاب طبعة ثلاثة ألف نصخة هو يموت. بينما هم صيغة وخار الله يزال يصبح من, من عصره فتاوى شيخ السارب بينيها ما كتبه الإمام أحمد ما كتبه غيره وما تقرؤوا لازم نطبع من هذا وذلك أن مفسدين كانوا يتعبون لأجل ذلك والعجب أن طلب العلم لم يكن يقف لم يكن يقف بهم عند عند مقام يردهم عما بعد لا لا يعتبرون أن هناك حد في طلب العلم الشرعي بل كانوا الحرص معهم حتى عند الموت يحرصون على طلب العلم عجيب حتى عند الموت نعم حتى عند الموت وهذا الساق قوله صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا من هومان لا يشبعان فجعل طالب العلم منهوما لا يمكن أن يشبع من طلب العلم الشرعي سأراتل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد رآه يتتبع بعض مجالس العلم على كدر سنة قال يا إمام إلى متى تطلب العلم؟ إلى متى تطلب العلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة مع النحبرة إلى المقبرة ولعلنا نسوق لكم بعض أخبارهم عند احتضارهم وكيف كانوا يحرصون على طلب العلم كانوا رحمهم الله تعالى لا يتوقف طلبهم للعلم على حد محدود من حياتهم بل هم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة وذلك أنهم كانوا يعدون طلب العلم عبادة يتعبدون الله تعالى بها كما يتعبد أحدهم بالصلاة والصوم والصدقة آآ إبراهيم بن الجراح كان هو أحد سلاميذ أبي يوسف يقول أتيته أعوده في مرض موته فوجدته مغمى عليه. قال فلما أفاق الآن في مرض الموت أبو يوسف القاضي من طلاة أبي حنيفة بل هو أبرزهم يقول فلما أفاق التفت فلما رآني قال لي يا إبراهيم أين أفضل في رمي الجمار أن يرميها الرجل راجلا أم راكبا مسألة فقهه هو أنا في تراش الموت. قلت له سبحان الله عنها الحال قال نعم يعني وأنت عنها الحال تسألني قال نعم قلت راكبا قال أخبأت قلت ماشيا قال أخبأت قلت قل لي فيها يرضى الله عنك سرعة جاوب قبل لا تموت مدام راكبا أخطأت وماشيا أخطأت قل لي فيها يرحمك الله قال أما ما يوقف عنده للدعاء جمرها الأولى والوسطى اللي يوقف عنده للدعاء فالافضل أن يرميه راجلا وأما ما كان لا يوقف عنده فالافضل أن يرميه راكبا قلت نفع الله بعلمك وجزائك خيرا ثم قمت من عند فلما بلغت باب داره سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله. فعلم مع المحبة إلى المقبرة. أبو الزرعه قال عنه قال عنه ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول مات أبو زرعه مطعونا مبطونا يعني فيه مرض الطاعون في بطنه. قال وكان في النزع يعرف جبينه وأنا حاضر عنده. أبو حاتم الرازي حاضر عنده ومحمد بن نسلم ابن واره كلهم من طلاب أبي ثرعى الرازي كانوا حاضرين عنده الرجل يموت فأرادوا أن يلقنوه الشهادة فخجل يقولون يا شيخ قل لا إلا الله وهو اللي كان يعلمهم الدين أصلا معلمهم معنى لا إله إلا الله فخجل فاتفق على أن يسمع أمامه الحديث فقال أحدهم من قال أبو حاسم قال لمحمد بن مسلم بن وارة قال ما تحفظوا في تلقين الموتى إيش السنة الحاضرين عند الموت قلت أن يقال لهم لا إله إلا الله قلت سق سندك عقنا السند حتى الشيخ انتبه لهم قلت عن معاذ بن جبل عن يقول ثم التبت عليه الأمر وسكت يقول فتكلمت أنا أبو حاتم الرازي قلت حدثنا فلان عن فلان أن الميت يقول قال ثم اصدرب عليه الأمر وسكت قال ففتح الشيخ عينيه أبو زرعان الرازي اللي يبون الآن يعلمونك ينقلوننا إلى الله يقول فتح عيني وكان في النزع في النزع يشك بموت قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عرائف عن كثير عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إلى إلا الله فقبل أن قبل يكون... أن يقول كلمة سخر الجنة مع قول لا إله إلا الله مات هذا يا يجمعه قبل أن يقول الحديث يسوق السند حدثني فلان عن فلان عن فلان يسوق السند وهو يموت الآن فرق بينه بين اللي, اللي يبدأ يقول رب درجع رب درجع أو اللي يوصي على على بيته وعلى مزرعة ولا على دين حصله من فلان ولا على العشر بضعة كما كما يفعل بعض مؤذبين الله عند موته هذا وهو يموت يسوق السمد وأبو حاسم الرازي نفسه يقول عنه ابنه عبد الرحمن حضرت أبي وهو في النزع يقول وكان في النزع فحضرتني مسألة ولعو الأب يشخق بيموت يقول في حضرتني مسألة فاستحييت فخفت أن يموت وأنا ما سألته حتى هذا من حرص ولده يقول فقلت يا أبتي عقبه بن عبد الغافر يروي على النبي صلى الله عليه وسلم هل له صحبة؟ إذا كان له صحبة يكون حديدا مستطل وإذا كان تابعيا ليس له صحبة لا يكون حديدا مستطلا يكون مرسلا فهو يريد يتأكد هو صحابي أم ليك صحابيا قلت يا أبتي عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل له صحبة فأشار برأسه لا فلم أقنع منه لأنه فأبت الناس بهذا لم أقنع قلت يا أبتي فهمت عني, فهمت عني هل له صحبة أم لا قال يا بني هو تابعي هو تابعي قال ثم أخذ يتشهد ومات يفتي وهو على إفراش الموت ابن جرير الطبري قال المعافى أن رواني قال حكى لي بعض بني الفرات عن الرجل منهم أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري أثناء النزع يعني وهو وهو في الموت قال فتذكر الذين عنده دعاء من الأدعية وهو يا سابق الصوت يا سامي الصوت يا كاتي العظام الرحمن بعد الموت عام معين جاء بعض السلف يقول فتذكروه عنده فالتبت إليهم التبت إلى بعض ولده وقال نحبره وصحيفة نحبره وصحيفة أعطني نحبرة وصحيفة أكتبها الدعاء قلنا على على هذا الحال قال نعم نحبره وصحيفة قال فأحضر له صحيفة ونحبرة فجعل يحاول أن يكتب ويعجز لشدة النزع قلنا له سبحان الله وأنت على الحال قال نعم ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى يموت يقول ثم بعد هذه الساعة مع وابن سعدون ذكر القاضي عياب في, في, في ترتيب المدارك في ترجمة وهو أبو بكر بن محمد بن, بن سعدون الطليطني قال كان رأسا في كل فن متقدما فيه دخل عليه بعض أصحابه وهو في النزع في النزع في الموت فناداه فلم يجبه ناداه قال يا فلان يا فلان ابن سعدون فلم يرد عليه فقال هذا الرجل سبحان الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون الآية نزلت الكفار استدل بها على على مسلم قال ففتح عينيه والتفت عينيه وقال هذه نزلت في الكفار اقرأ آخرها إنهم كانوا في شك مريب ثم شهد مات من, من, من حرصه ومتره الحضاني ذكر عنه أيضا القاضي أعياب في المدارك قال كان من أهل العلم والزود ولما احتضر وبدأ في النجاح بدأ يقرأ قرآن قال فقرأ في سورة قاهة لما بلغ قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى فأضت ما ونكر يقول في إرشاد الأديب في ترجمة أبي الريحان محمد ابن أحمد الخوارزمي وكان له حرص في تعليم العلوم وتصنيف الكتب قال عنه الفقيه الولواجي الولواجي وهو أحف طلابة قال دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه وقد حشرج نفسه وضاق صدره فقال لي وهو في تلك الحال لاحظ يموت قال لي وهو في تلك الحال يا يا فقيل ما قلتك في حساب الجدات الفاسدة مسألة في الفراض والجدات الفاسدة اللي من جهة الأم اه أم الام وجدت الأم وجدتها هل ترت أم لا ترت؟ قال ما قلت لي يوما في حساب الجدات الفاسدة قلت على هذا الحال، فالأم تموت تسأل المسألة ما تعلمها على هذا الحال؟ قال نعم أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة. خير لي من ان اودعها وانا جاهل بها ايش يضرني اتعلم قال فاعدتها عليه قلت ذكر بعض الفقهاء انها ترد وادخلها في الجدة التي من جهة الهد وبدأ يفصل المسألة قال فقال جزاك الله خيرا ثم مضيت من عندك فلما وصلت الباب سمعت الصراخ عليه فاذا وقدمات مات اذا ايوان اخوة واخوات هم كانوا يحرصون حتى عند وفاتهم على ان يتعلموا العلم ويعلمون أنهم بتعلمهم بهذا العلم يحصلون اولا على درجات العلا في الجنات وأيضا يكون لهم العز في الدارين كما تقدم معنا ولم يكونوا أيضا يقدمون هذا العلم لأجل أن يحتبلوا به دنيا أو أن ينتهزوها لا إنما كانوا يقدمونه متقربا الله تعالى وكان أحدهم يشعر بالعز بهذا العلم الشرعي كما ذكر كما ذكر أن بعضهم ذكره الذهب بالسير بعض العلماء دخل على بعض الخلفاء في في بغداد فلما دخل عنده بل كان في الكوفة كانت في الكوفة وكانوا يتساهلون بشرب النبيذ فلما جلس بين يديه قال له الخليفة قال يا شيخ ما تقول في شرب النبيذ والنبيذ في خلاف إذا كان مسكرا أم غير مسكر وإذا كان صار له ثلاث وأثبت أم لم يثبت المسألة طويلة المقصود أن هذا الشيخ تكلم بكلام معين قال قد كان عمر يقول كذا وكذا وثاق بينه حديثا فقال له جليس للخليفة رجل عند الخليفة ما عجبه الكلام ووضع رجل على رجل وقال لهذا الشيخ من أين جبت الكلام يسأل الشيخ يقول له من وين جبت الكلام الحديث أول مرة نسمعه ما سمعنا بهذا في الملة الأخرى إن هذا إلا اختلاق وهذا مثل بعض الناس الآن لما تقول حديث يقول أول مرة نسمعه طبيعني أول مرة تسمعه وأنت من الحديث يعني أنت الإمام أحمد ولا ولا البخاري حتى تقول أول مرة نسمع إذا نوى حديث ضعيف أنت إيش عندك أصلا من العلم حتى حتى تنكر ما لم تسمع الأصل أنك ما سمعته هذا الأصل ليس الأصل أنك علمته فقال هذا الوزير أول مرة نسمع الكلام ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختراق فقال له هذا الشيخ نعم ليس غريبا أنك لم تسمعه شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على الطنافس الطنافس الوسائد والأرائك جلوسك على الطنافس في صدور المجالس مع الخلفاء ولم تجاح بركبك في طلب العلم مثلنا لو نسألك عن العقار واسعار الأراضي جاوبت عن أشياء نحن ما سمعنا بها لكن عدم سماعك للحديث ليس غريبا عليك أخيرا أيها الأخوة والأخوات بعدما عرفنا عزة العلم وعزة من طلبه ينبغي لا يفوتنا أن ننبه على شرف العلماء وما جعل الله تعالى لهم من المرتبة. وإنك تتعجب إذا رأيت بعض الملل اليوم من يهود ونصارى يجلون قساوستهم ورذالهم بإجلال لا يكاد واحد من ترقصهم مع أنهم يعني يقبضون عليهم مرارا في اغتصاب وشذوذ وأكل لأموال الناس. إلى غير ذلك. وترى أحياناً من بعض الناس من المسلمين من يتنقص العلماء أو يتنقص طلبة العلم أو يتنقص القضاء يتكلم في عراضهم أو يقع فيهم أو يتهم نواياهم وأحيانا تفتح بعض المواقع أما في الإنترنت أو تجلس في بعض المجالس فترى أن بعض الناس قد أطلق لسانه في الكلام على العلم وأهله يقول ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم وفقك الله لمرضاته وجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقيها حق قاتل أن بحوم العلماء مسموم أن عادة الله في هدك أستار منتقصيه معلومة فمن وقع فيهم بالسلب يعني بالتنقص افتلاه الله قبل موته بموت القلب صلى الله العالم والسلام وبعض الناس لا يكاد أن يكون قد تكلم يوم في فاسق أو فاجر بينما إذا جلس بدأ يتكلم في العالم وأحيانا لا يتكلم في العالم في مسألة علمية لا يقول لك فلان هذا بهذا الحديث وهو حديث, ضعيف أو هو حديث صحيح لا يبدأ يتكلم عنه وعن سيارته وعن بيته وعن زوجته وعن أولاده ويقول إن بنت فلان تدرس في كذا وكذا وهذا تتكون ولد فلان حطر له ويقولون أخذ كذا وكذا ينبغي أن نعلم أن هؤلاء العلماء وأن غير العلماء أيضا لهم رب سيحاسبهم ويوم يناديهم ماذا أجبت من لن يسألك أنت عن عنهم كما قال الشنطيسة رحمه الله تعالى محمد الأمين قال كان مما أوصان به والدي أن قال لي يا بني احفظ لسانك عن الناس فإن الله لن يسألك يوم القيامة لم لم تلعن فرعون قال الله عز وجل العون تلعن في كتابه لكن ما قال العنو فما قالك بمن يلعن غير فرعون من, من العلماء أو من يتلقصهم فأنت احفظ لسانك وكل هؤلاء لهم رب يجمعهم العز بن عبد السلام سلطان العلماء كان في عصر الأيوبيين في عصر الملك الصالح أيوب كان الملك الصالح يتولى الشام ووقع بينه وبين بعض أبناء يعمل خلاف فسلّم بعض الحصون للنصارى تنازل حتى يقوي علاقته للنصارى تنازل عن بعض الحصون للنصارى وأسكنهم فيها النصارى بدأوا لما استولوا على هذه الحصون بدأوا يشترون سلاحا من المسلمين ليقاتلوا من وراءهم فرقى العز بن عبد السلام على المنبر في جامع بني عمية بدمشق ودعا الله قال اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك يؤمر فيه بالمعروف ويما فيه عن المنكر ثم قال للناس حرام أن تبيع النصارى شيئا من السلاح وهذا لا يجوز وهذا يعانى على المنكر طلب الخليفة الأمير الملك الصالح أيوب غضب عليه وأخذه وسجنه وطال لكته في السجن ثم أراد الملك الصالح أن يخرج إلى الملك أيوب أراد أن يخرج إلى النصارى لابرام معهم حتى يسلمهم الحصون يكتب بينه وبينهم اتفاقية فخاف أن يأتي أحد ويطلق العز بن عبد السلام وهو خارج عن فأخذ معه وسجنه في قيمة وجلس الملك أيوب في الخيمة التي بجانبها يكتب العقد مع نصارا، فكان عز من عبد السلام قد استقل تعليه الفيود، فكان يقرأ القرآن وربما تأوه، ربما قال آه من شدة القيد الذي علي فقال له النصارى ما هذا؟ ما هذا الذي تأوه بجانبك؟ فقال تعلمون من هذا؟ أن يبتخر أمامهم؟ قال تعلمون من هذا؟ قالوا من قال هذا أكبر قساويسنا ماذا أكبر ما هنا؟ لأننا لم نفهم كلمة عاد فقاسها ببرق ضياء. قال هذا أكبر قساويسنا قد سجنته. قالوا لماذا سجنته؟ قال لأنه أفتى بعدم جواز بيع السلاح إليكم. فقال النصارى والله والله لو كان هذا القسيس عندنا. لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها يكون هذا رجل عنده اخلاص وخوف من الله ما عنده مجاملة والله لو كان هذا عندنا لا غسلنا رجلي وشربنا مرقتها فخجل الملك واطلقه اذا العلماء لهم على الامة مكانة عظيمة ينبغي علينا عدة أمور حول هؤلاء العلماء. أولا أن نحفظ لهم مكانتهم وفاعليةهم في قيادة الأمة وأن تأدب معهم حتى في سؤالهم. ابن عباس كان يريد أن يسأل عمر بن الخطاب مسألة من مسائل العلم فلم يستطع أن يسأل سنة كاملة. كلما أقبل إليه هاده حتى أقبل يوما يوضع عمر بن الخطاب في قال يا أمير المؤمنين من هم اللتان تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه وقال عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فكان يتأدب معه ويهابه. كذلك ينبغي علينا إذا ذكر العلماء أن نجلهم وأن نثني عليهم في المجالس، بدل أن نتنقصهم أو أن نسكت أيضا إذا قيل مثلا بعض فعلك ينبغي أن يقال رحمه الله عفى الله عن جزاء الله خير غفر الله له إذا قيل مثلا فلان أو فلان حتى من الأحياء ينبغي أن يثنى عليهم وأن يسكت عما ما منهم ذكر أحد العلماء عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان متكئا من علة بيت كان به علا وكان متكيا فلما ذكرها العالم استوى الإمام أحمد جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالح هو فنستكه كذلك من حق العلماء علينا أن نعلم أنه لا معصوم إلا من عصمه الله تعالى الأنبياء الملائكة أما العلماء فهم ليس معصومين قد يزل العالم بكلمة فتحيانا يغضب ويتكلم بكلمة غير مناسبة لا ينبغي أن نطير فيها في كل مطار، وأننا كلما جلسنا مجلسا قلنا الشيخ الفناني قبل سنتين جاء واحد سأله وفرق به الشيخ و... وسبه ونعنه مثلا أخي كيف المرء نبلا أن تعتمع عيبه؟ مدام الرجل يعني عالم وزل هذه زل فلا ينبغي أن يكون المرء كذبا لا يقع على الخبث. لا بل ينبغي أن يكون كالنحر لا تقع إلا على طيب ولا يخرج منها إلا الطيب كذلك أن ندرك أن الخلاف بين العلماء موجود منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا أن تقوم الساعة وكون واحد من العلماء أكثر فتوى معينة لا ينبغي أن يتهموا يقول هذا أصلا متساهل بالفتاوى يا أخي العالمين هو الذي سيحاسب تساهلت بالفتوى أم لم تتساهل وقد ناقشنا بعض العلماء ممن يفتهم أن يتساهم بالفتاوى وفتاويت كلها على كيف ويبحث عما يطلبه المستمعون كما يعبر بعض الناس فلما نقشنا في بعض المثال هو يرجع إلى أصول صحيحة صحيح أنها قد تكون أصول يعني راجحة وليست مرتوحة وأنها أصول مرتوحة وليست راجحة لكنه مع ذلك رأي هذا العالم كما كان ابن عفاس مثلا يفتي ببعض رضي الله عنه يفتي مثلا جواز نكاح المتعة إلى قبل الى وفاته بوقت وكما جاء عن عمر رضي الله عنه أن نفتب كذلك لا ينبغي كلما أفتاع عالم فتوى أن نتنقصه بل ينبغي أن يغوص هذا أن يغوص هذا الخطر في تحري صوابه وحسناته كذلك من الذي يفرح لما نتنقص هؤلاء العلماء ما يفرح إلا الأعداء والعلمانيون الذين يحدون أن العلم عندما يرجع إلى هؤلاء فإذا أسقطنا هؤلاء العلماء بدأ الناس يلتفتون يبحثون عن عالم يسألونه فإذا كل عالم قد سقط من أعينهم بسبب ما يقرأونه في الانترنت أو بغير ذلك كذلك ينبغي أن نحمل أقوال علمائنا وأراءهم على المحسن إذا تكلم بكلمة معينة ينبغي أن نحملها المحمل الحسن أذكر أن الشيخ رحمه الله سماحة الشيخ بنباذ في بعض دروسه يوما قال له جاءنا خلال الأسئلة قال فضيل الشيخ لماذا العلماء يداهنون لماذا العلماء يسكتون لا ينكرون المنكرات هذه بنك الربا في كذا وكذا لماذا تداهنون لماذا فلما انتما قالوا الأسئلة قال يا أخي ومن قال لردانا ولا, ولا أنكرنا من قال لك إننا ما نطحنا طاغب الشيخ أما قال لك أننا وهم من شرق إذا أردت أن يناصح لي الأمر آتي أمام الميكروفون وأقول لك ترى أنا أمس كنت عند فلان وقلت لك كذا وكذا هذا دين بيننا وبين رب العالمين كذلك لما يأتي بعض الناس ويتنقص وقد والله بعض, بعض الأخوة ذهبوا إلى الشيخ رحمه الله في وقته وبعض وفعلها لستثث ما ظهرت إلا بعد وفاته لا يعني أننا ذكرنا عنه رحمه الله بعد وفاته شيئا من التناء أن العلماء المعاصرين ليس لهم مثل هذا لا، لكن في غانب الأحيان أن الشخص بعد وفاته يبدأ الناس يتذكرون أخباره ويؤلفون فيها فأقبل إليه بعض الطلاب وبعض الشباب فيكلموا عن بعض المنكرات وإن كان هو الشيخ يستمع، ثم تحمس واحد منهم وكان فيه عجلة وبدأ يقول لشيخ اتق الله أم تتق بين يدي الله وحدك وتبعد وحدك اتق الله إلى متى تتاهم في دين الله وبدأ انطلق على الشيخ وكأن يتلم لها يعني أصغر طلاب العلم أو كأني يتلم لها فاسق. الشيخ تأثر بهذا الكلام ولما انتهى هذا قال يا ولدي انتظر يا ولدي يولدي يا ولدي أهدأ فمارض أن يهدأ هذا ما رفع الشيخ يده وبدأ يهزها. يهز يده مشيرا بصلع السبابة يقول الحاضر عند الشيخ حدثني يقول والله مشيت تهزأ أن كم الشيخ نزل حتى وصل إلى مرفقة ثم قال أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أني ما أعلم أني دهنت في دين الله من ستين سنة يقول منذ أن توليت القضاء وبدأت في بناء والله ما أعلم مني تركت شيء مدهنا لدين الله ليس كل شيء كل ليس كل ما يعلم يفعل كذا لكن ينتحو لما يبدأ الناس يتنقصون ولا ما أنا ما يفعلون ولا ما أنا يا خلِيس كل ما يعلم يقال وليست كل نافح يستجاب رأي أمور أحيانا تخفى عليك قد لا قد لا تعلمها أنت ويعلم الشيخ ويخاف من أمورا أحيانا كثير من أحيانا قد لا تفقها ينبغي أن الظن الدين كما ينبغي أن نتثبت من صحة ما ينسب إلى العلماء ينبغي أن نتجبت من صحة ما سواء إلى العلماء أو إلى طردة العلم لما يقال أن فلان حصل له كذا وكذا وأن فلان يا أخوان أحيان يأتيني بعض بعض الأشياء ويقال أنك قلت كذا وكذا في المكان فلاني وأنك قابلت فلان لي أشخاص والله عمري ما سمعت بأثنائهم إلا في ذاك المجلس فما ذلك بي, بي بي يعني بغير أخيكم من طلبة العلم ممن أحيانا قد يفترى عليه أحيانا قد يؤلف فيه أحيانا قد يتنقص ينبغي أن نتثبت لما يقال عن العلماء فإذا أو على طلبة العلم والدعاة فإذا ثبت ننصحه بالحسنة كذلك ينبغي أن نعلم أن نعلم أننا نحن وعلماءنا هؤلاء وأن وكل من يعين على هذا الدين وعلى حضور الدين أننا جميعا في خندق واحد نقاتل وعديانا. فلم ينبغي وأنتم في خندق واحد أن تبدأ يبدأ الجنود يصعد بعضهم بعضا ليخرج ليخرجه من من عند الخندق. فيضعف لا بل ينبغي أن يشد بعضهم بعضا. أسر الله تعالى مني وكرمه. أن يعيننا وإياكم على طاعة وأن وإياكم بما سمعنا ربنا زدنا علما. زدنا علما اللهم زدنا علما وعملا وهدى ودعوة إليك وتوفيقنا ثباثا على الحق اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تخذر الشرك والمشركين وأن تدمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد نساءنا أو أراد مناهجنا، أو أراد ولات أمرنا بسوء، فأشغله بنفسه، أشغله بنفسه، أشغله بنفسه. بنفسه، ورد كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم جعل تدميره وتخطيطه تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بالنصارى الظالمين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مجز ملكهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وخالق بين كلمتهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم وثبت اعدامهم وانصرهم على من بغى عليهم وتقبل شهداءهم واجمع كلمتهم وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين اللهم فك أسر النأسورين من المسلمين اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم وثبتهم على, على دينهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز هذا ولا يفوتني والإخوة والأخوات نشكركم على حضوركم وخسني أنصاتكم ونشكر أيضا إخواني الكرام الذين قاموا بتنسيق هذا اللقاء وأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله